الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى الشرح من قطر الندى وبل الصدى يقول المصنف رحمه الله والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزموا وتنصب بحذفها نحو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وقد مضى معنا هذا الباب وهو الباب السادس مما استثنيا من الباب الأول والفعل المضارع يقول مصنف والفعل المضارع المعتل الاخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي الفعل المضارع المعتل الآخر هذا هو الباب السابع الفعل المضارع المعتل الآخر خروف العلة كم؟ ثلاثة إذن إذا كانت حروف العلة ثلاثة كم عندنا من فعل المضالع معتل الاخر ثلاثة. ثلاثة إذن عندنا معتل أو ما كان آخره ما كان آخره ماذا؟ واو وما كان آخره ياء وما كان اخره ماذا ألفا الفعل المضارع معتل الاخر ما كان اخره واو وما كان اخره ياء وما كان اخره الفا المصنف قال رحمه الله والفعل المضارع المعتل الاخر فيجزم بحذف اخره نحو فيجزم بحذف اخره تحدث عن الجزم ولم يتحدث عن النصب والرفع ليس كذلك لم يتحدث عن الرفع والنصب لما لأنه باق على أصله وهو أن يرفع بالحركة وأن ينصب بالحركة يرفع بحركه هذه الحركة سيأتي أنها قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة والنصب كذلك لكن الجزم يختلف الجزم يكون بماذا بالحذف يكون بالحذف قال ما كان اخره واو اخره آه عفوا عندنا ما اخره واو واخره يا وما اخره الف هذا سنحتاجه في الباب الذي يليه ان شاء الله قال الفعل المضارع المعتل الاخر فيجزم طيب انظر مطلقنا سواء كان واو ام ياء ام ام الفا قال فيجزم بماذا فيجزم قوله فيجزم ماذا أخرج ماذا؟ الرفع والنصب فنقول أي رفعه ونصبه باق على عن الأسر مثل ما سبق من داب السابق قال والأمثيات الخمسة إلى آخر قال قبلها قال وما لا ينصرف فيجر بالفتحات ولم يتحدث عن الرفع ولم يتحدث عن النصب لأنه باق على على أصله، فتحدث و... وتكلم عن عن ما خرج أو عن الجزئية التي فيها الاختلاف عن عن الأصل. عندنا قاعده في أصول في أصول نحو صلها العلماء ما كان ما بقي على اصله لا ينظر فيه، وإن ما خرج عن أصله هو الذي هو الذي يعلل ما خرج عن أصله يعلل، أما الذي بقي على الأصل فلا يعلل. لو كنت الآن أنت صحيح في البيت تتحرك تقوم تستيقظ تاكل تشرب كل الأمور كما كانت أليس ما بك لا يسألونك لأنك باق على أصلك لكن لو توقفت عن الحركة ولزمت مكانا في البيت تسالك امك ما بك لما لأنها رأت منك خروجا عن الأصل وعن, وعن العادة كذلك في الأفعال أو في اللغة ما بقي على اصله لا ينظر لا كلاما نافيا وما خرج عن اصله ماذا؟ ينظر في علته ما خرج عن أصله ينظر في علته قال فيجزم بحذف آخره بسم الله فيجزم بحذف آخره فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو هذه أمثلة لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي ذكر لنا ثلاثة أمثلة مثال عن الواو ومثال عن الياء على الألف ومثال عن عن الياء مثال عما كان اخره وا وهو يخزو ومثال ان عما كان اخره يا ألف وهو يخشى ومثال ان عما كان اخره يا وهو يرمي رايت يرمي اخره واو واخره الف واخره يا هنا ادخل علي حرف الجزم وهو لم لم يا غزو اين الواو حذفت قال فيحذف فيجزم بحذف اخره فتحذف الواو اي يحذف حرف العله وهنا تحذف الالف انظر اين الالف يا شاء وهنا يرمي تحذف الياء رايت لاحظ شيئا اخر الواو يغزو اين ماذا هنا ضمة ضمة عندنا تشابه بينها وبين غير الواقع ان الواو اصل للضم وقل العكس كذلك هنا يخشى بقيه الفتحه دليلا على الالف لأن هناك تقاربا بين الالف والفتحه قيل ان الفتحه اصلها ألف والالف أصل فتحه قلنا يا رمي كذلك بقيه الكسره دليل على على الياء المحذوفه قيل ان الكسره اصل الفتا الياء أو الياء او العكس على كلين بقية الياء الكسره دليل على اليا والفتحه دليل على الالف والضمه دليل على الواو حذف اخره نقول في اعرابي هذه الالفاظ لم حرف نفي وجزم وقلب وإن كان الاولى ان نقول حرف جزم نبدا بماذا بالاعراب لانها هي التي غيرت حرف جزم ونفي وقلب يغزو فعل مضارع مجزوم بلم وجزمه حذف اخره او تقول حذف حرف العله حذف حرف عله او تقول حذف الواو وبقيت الضمه دليلا عليه كله صحيح وكله سواء لم يخشى يخشى فعل مضارع متزم بلم وجزمه حذف اخره أو حذف الألف وبقيت فتحه دليلا عليه او حذف حرف العله يرمي فعل مضارع متزوم بلم وجزمه حذفه اخره الى اخره هذا عن هذا الباب السابع هو فعل مضارع وقد مر معنا كثيرا في الإعلاق أمثل من القرآن قال فلا فلا كيف I write in the word or without the word? Without the word. So don't you pray with Allah? God? After. وليدنا من أين جئت بلا استصحاب الحال من قبله متزم بلا وهل لا تجزم ها لا تجزم ها لا تنفذون إلا بسلطان لا تنفذون لما تقولون على الله ما لا تعلمون أين الجزمون؟ هل نعم؟ لكن أي من جزمه؟ أحسنت يا أبو عبد البر لا نهية هناك أنواع من لا لا يقرنك رسمها فلا لا عدة معاني لا نافية لا النافيه لا تجزم لا يخرج زيد اليوم نفيت عن زيد الخروج هذا في النحو واضح في النحو في البلاغه امر اخر لا نافيه نفيت عن جزم عن زيد الخروج لا يخرج زيد اليوم لا الناهيه هذه التي تجزم الفعل المضارع. لا الناهيه تنهى واضح لا تدعو مع الله نهي عن دعاء غير الله ليس نهي واضح الان اذن لا تدعو لا تخرج لا تكتب لا تخرج هذا النهي. نهيتك عن عن الخروج واضح نهيتك عن عن الخروج فلا الناهيه تجزم لا تدعو مع الله فلا تدعو نقول تدعو في المضارع متزوم بلا الناهيه متجوم بها وجزمه حذف ماذا حرف العله لان تدعو اصله هكذا اصوب الوال اصله ب الواو سوره العلق سوره تدعو ذكر في سوره العلق اليس كذلك اليس كذلك بلى ها فليدعو ناديه سند فليدعو ناديه سند سندعو كيف رسمت بلوء ام بدون نوا ها علماء الرسم ها انظر في المصحف المصحف كثيرة انظر هناك سندعو لماذا رسمت ها؟ بغير وو، وصمت، بغير وو، ها؟ ما, ما ما ما تفسير ذلك؟ أي مذومة؟ ها؟ فاليد عنا دياه والسن دع الزمان. أين التطلب؟ لا هناك نهي. فاليد نعيه ولكن ليس جوابه، ليس جواب له وانظرك هناك السين، بدون وو، بدون وو نعم. بدوني بدون واو الحذف في القرآن لا يقاس عليه الحذف في القرآن لا يقاس عليه فإن الله هو فان الله ومولاه وجبريل وصالحو لا توجد واو وصالحو المؤمنين انه جمع وصالحو المؤمنين كذلك ذلك ما كنا نب اينن يا ليس متزمن ما كنا نبغي لكن بدوني بدوني والدحو في هذا الباب كثير جدا انا كل حال تنبيههم فقط تنبيههم فقط ماذا قال بعد ذلك امثال هذا مثال عن الواو مثال عن الياء او عن الالف ولم يوحى وإن كان مبنياً للمجهول ولم ولم يوحا إليه أصله يوحا هكذا بالألف يوحا نقول لم أعرف والنفي يوحا مغير الصيغة أو مبني للمجهول أو مبني لما يسمى فعله أيه؟ وجزمه وجزمه. لابد أن نأصل ال. وجزمه حذف حرفي العلة أو حذف الألفي وبقيت فتحة دليلاً عليه. واضح. حالياً. ومن تاق السيئات ومن ساقه السيئات إذن فقد رحمتها ها من يعرف من من من حافظه من, من؟ نور الدين الحسين عرفوا جزمين يجزموا فعلين لم تصب جمال إبراهيم يا إبراهيم ها فتح هذه العيام ظن مرت معنا أظنها قد مرت معنا أراني أعربتها عبد الرحمن ها يا عبد الرحمن عبد الله اين ابو كر ياتي إن قد انقطع عن النحو ها محمد ا حسين رضا لا يسين اسم شرط جازم جازم يجزم فعلين نعم اسم شرط هذه ليست حرفا هذه اسم من اسم شرط جازم يجزم فعلين من يجتهد ينجح من يراجع يجيب من يراجع يجيب انظر من اسم شرط جازم يجزم فعلين من ومن تقي سيئات يومئذ فقد رحمته هذا هو جواب الشرط فقد رحمته هذا جواب الشرط وهذا فعل الشرط وهو ماضي لكن لكن جاء هنا ماضي لو جاء مضارعا لجزم جواب الشرط تجزم فعلين هنا تقي تقي ها من يعرف هم وليد تقي تقي ومن تقي وقي هم السيئات ومن تقي سيئات فعل مضارع مجزوم بمن صحيح وجزمه حذف اخره وما هو اخره ما اخره الياء صحيح نعم ومن تقي تقي حذفت الياء للجزم تقول ومن تقي تقي اصلها كذا تقي انظر انظر تقي الثياب تقينا ثيابنا من البرد تقينا, تقينا ثيابنا من البرد لم تقينا لم تقينا ثيابنا من البرد هنا قال ومن تقي تقي فعل مضارع مجزوم بمن وجزمه ماذا حذف آخره هذا محل الشاهد تقي لكن ماذا نعرف من اسم صر جازم لكن في محل ماذا كيف يعربها وان وإن كان سياتي لكننا نفوت الفائدة <تصفيق> نعم لا من من تقي عربنا فعل مضارع متزوم بمن وجزموه حذب العلاتي وانته والفعل او الفعل سيأتي من ماذا نعربها حلوها من اعراب هي إما مبتدأ إما فعل به انظر ما بعدها إذا استوفى الفعل مفعوله أو مفعولاته ماذا فهي مبتدا إذا لم يستوفي الفعل الذي بعدها مفعوله أو مفعولاته فهي مفعول به مقدم وجوبا ننظر في تقي تقي ماذا تقينا انظر تقينا ثيابنا البرد يجزم فعل مفعول أو مفعولين أو ثلاثة يجزموا تقي الثياب تقي الثياب العبد البردى أرأيت تقينا ننفع به اول الثياب البردى البرد, البرد في به ثاني ومن تقي انظر وقع الله عباده السيئات وقع الله عباده السيئات اليس كذلك هذا هو معنى قريب منهم الان اين المفعول به كم عندنا من مفعول سيئات وما بتاء والالف قد جمع انظر ها جمع هنا ماذا كسر منصوب وعلامه جره وعلامه نصبه بالكسره اين المفعول الاول ومن تقي سيئات يوم اذا فقد رحمته يوم اذا ظرف رحمته جواب الشرط اذا ذا هو المفعول به الاول فنقول من اسم شرط جازم يجزم فعلين في محل نص مفعول به أول هذه من تعود على العباد الذين وقاهم الله السيئات فكانه قال الله وقى عباده السيئات عباده السيئات وقى الله عباده السيئات الذين رحمهم مفهوم؟ إذن هذه من هم الذين وقعت عليهم؟ الرحمه حينما وقاهم الله السيئات فمن هو مفعول به اول والسيئات مفعول به ثاني انظر وقى العبد وقع العبد فعل وفاعل انظر القلم مفعول به ثاني السقوط مفعول به ثالث مفعول به أول مفعول به ثاني وقى الله عباده اين المفعول عباده السيئات مفعول به ثاني حتى تعرف من الاول ومن الثاني سيئتي الثاني مفعول به ثاني هذا مفعول به أول السيئات مفعول به, به ثاني من صوب ونصبه الكسرى نيابة عن الفتحه لأنه مجموع بالألف والتاء ومجمع مؤنث سالم الفاعل اين هو تاقي أين الفاعل أه؟ مستتل وجوبا أم جوازا وجوبا تاقي أنت واضح تاقي أنت تاقي السيئات هنا الفعل هو الله سبحانه وتعالى واضح هذا مثال هذه الأمثلة مضت نعم نعم قراءة لا الرسم بدونية في المصحف بدونية في المصحف بدونية لكن ليس سواء قد تكون من موصولة وموصولة لا تتزم في المضارع فيها شبه الشرطية لكن لا تتزمن وهذه ينظر في كل ايات على حدا نواصل ماذا قال المصنف رحمه الله آه. إذن قبل هذا قبل الشروع في الحركات المقدرة والحركات الظاهرة الظاهره نعيد الابواب السبعه بسرعه نعيد الابواب السبعه قال فصل أنواع الإعراب تابعوا معي أنواع الإعراب هنا هم أنواع الإعرابي أربعة رفع ونصب في اسم وفعل نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم هذه أنواع الإعراب رفع ونصب وهي في في الاسم وهي ماذا في في الفعل يشترك فيها الأسماء والأفعال قال وجر في اسم أي في اسم فقط نحو بزيد وجزم أي في فعل فقط نحو لم يقم فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذ حركة هذا الأصل أن الحرف أن الرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بحذ الحركة أي بالسكون حذف لا تغرنك لك حذف حرف العلة حذف الحركة الاصل لم يخرج كان يخرج فصار يخرج حذف الحركة يكون بالجزم قال إلا الأسماء إلا الأسماء الستة هذه بدأ في الاستثناء في الاستثناء مما يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف الحركة قال إلا الأسماء الستة وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذمان فماذا هذه خرجت عن الأصل برفع الضمت فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء والأفصح استعمال الهني كالغد أو كغد قال والمثنى أي الأمر الثاني أو الباب الثاني مما استثنية والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف فيرفع بالألف واضح، ولم يذكر النصف وجر لأنه سيذكره فيما بعد لأنه يشترك معه جمع المذكر السالم فقال وجمع المذكر السالم كالزيدون فيرفع بالواوي ويجران أي المذكر السالم والمثنى ويجراني وينصباني بالياء وكلا وكلت مع الضمير كالمثنى وكذثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا هذا مما ألحق بجمع بالمثنى هذا واول و20 وعالمون واهلون ووابلون وهرضون وسنون وبابه وبنون وعليون وشبهه كالجمع اي كجمع المذكر السالم هذا مما اول الفقهاء بجمع المذكر السالم اذا كم استثنينا اسماء خاصه والمثنى والجمع ثلاث قال واولات أي مما استثني بما سبق وأولاة وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة أي يرفع بالضمة ويجر بكسرة لكن استثني فقط النصب وما لا ينصرف هذا الباب الخامس فيجر بالفتحه لأن رفعه بالضمة ونصبه بماذا بالفتحة لكن استثني الجر يكون بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع ال نحو أو او بالاضافه نحو بافضلكم وهذا الباب الخامس والأمثلة الخمسه هذا الباب السادس مما استثنيات وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها نحو فان لم تفعلوا ولن تفعلوا والباب السابع مما قد ذكرناه اليوم وتكلمنا عنه والفعل المضارع أي والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي لاحظوا أن المصنف رحمه الله بدأ مما يستثنى في جميع الأحوال في الرفع والنصب والجر واضح؟ كأسماء ستة والمثنى وماذا؟ لاحظوا أن الأسماء السته يتغير الرفع ويتغير النصب ويتغير الجر يا لا يشترك الجر مثلا والنصب اما المثنى والجمع فيتغير الرفع والجمع والجر والنصب يشتركان في الياء انتبهوا جيدا فذكر ما يختلف في جميع الأحوال ثم ذكر في المثنى والجمع ما يختلف في حاله في الرفع ويشتركان في النصب والجر ثم ذكر بعد هذا هؤلاء وهو ما يتغير فيه شيء واحد فقط وهو النصب فينصب بالكسرة تبي كيف يعني يرتب وهذا من فقه التأليف ومن فقه التصنيف قال وما لا ينصرف يجر بالفتحة لاحظ أنه بدأ بما ينصب لأن الجمع المؤسسين ينصب بالكسرة فبدأ بالنصب لأنه يشترك بين الأسماء والأفعال وهو مقدم على الجر في جميع الأمور أو في كثير من الأحيان. ثم قال وما لا يصار في يجره، فبدأ بالنصف قبله. الجر واضح فبفتح نحو بأفضل منه إلا مع كذا الآخرين والأمثلة الخمسة لأنها من الأفعال والإعراب أصل في الأسماء فبدأ بما هو أصل في الأسماء فبدأ بالأسماء ثم ذكر في آخر الأمر ماذا الأفعال وبدأ بالأفعال ما يتغير في الإعراب في جميع أموري في الرفع والنصب والجر لأن الرفع يكون بثبوت النون والنصف والجزم يكون بحذف بحذف النون ثم قال والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم لان الرفع يظهر فيه والنصب يظهر فيه إما تقدير اما أن يكون بالحركات لاحظوا ان ماذا لا. كيف صنف او رتب المصنف رحمه الله هذه الابواب هذه الابواب السبعه لم يصنفها هكذا عشوائيا وإنما لدقه في التاليف وفي التصنيف وهذا من فقهه وفهمه رحمه الله الآن رايتم إذا اعراب رفع رفع ونصب وهذا يشترك في الأسماء والافعال وجر و جزم الجر للاسماء والجزم للافعال قال فصل مضى معنا المستثنيات لكن فصل هذا تابع ماذا للإعراب وأنواعه بعد أن ذكر الاعراب ومستثنيات الإعراب الاصلي ماذا ذكر فصلا يتعلق بماذا به فقال تقدر جميع الحركات في نحو غلام والفتى ويسمى الثاني مقصورا تقدر بدأ هنا وشرع المصنف رحمه الله في الحديث عن الإعراب التقديري عن الإعراب التقديري والإعراب التقديري هو الذي لا يكون ظاهرا مقدرا يعني لا يكون ظاهرا كما قال ابن أجرون الإعراب تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلية عليها لفظا أو تقديرا لفظا لأنه الأصل تقديرا لأنه فرع عنه هنا كذلك بدأ بالعصر ومستتنةي العصر ثم شرع في ماذا في التقدير هو فرع عن الظاهر قال تقدروا تقدر أي الاعراب التقديري أي لا تظهر الحركات الاربعه التي تحدثنا عنها أو الثلاث وهي الظمة والكسرة والفتحة قالوا تقدروا جميع الحركات بدأ بما يقدر فيه جميع جميع الحركات. واضح هنا تقدير يعني لا يظهر. لو عندك كلمة يظهر فيها لا يظهر فيها جميع العرب. وكلمة أخرى يظهر فيها العرب. بماذا تبدأ؟ تبدأ بالذي لا يظهر فيه لأن الأصل أنك تتحدث عن الشيء الذي لا يظهر. فتبدأ بما لا يظهر فيه جميع الحركات. قال وتقدر جميع الحركات في نحو غلامي. هذا من التمثيل. المصنف احيانا لو قال هنا في المضاف اليه متكلم لا صحة لكن مثل في نحو غلامي كقول ابن مالك كلامنا لفظ مفيد تستقم التركيب ماذا جعله جعله مثلا وهذا كثير في كتابات النحويين يمثلون ماذا للشروط أو للتعاليم او للقيود او نحو هذا فقال نحو غلامي غلامي اي المضاف اليه الى المتكلم وهذا هو الاول القسم الاول الذي يقدر فيه الاعراب نقول عنوان الاعراب التقديري الاعراب التقديري الاعراب التقديري هو الاعراب الذي لا يظهر لا تظهر فيه الحركات الحركات لمانعين. لمانع لمانع والمانع كم كم الموانع التي تمنع من ظهور الاعراب الظاهر او من ظهور الاعراب ما هي كم أربعة ما هي ها لا لا لا لم تصب التعذر والثقل التعذر ثلاثه احسنت ثلاثه مانع او ثلاثه ماذا ها. التعذر الثقل اشتغال هكذا اشتغال المحل وان كان اصل نبدا بهذا اشتغل المحل ثم التعذر ثم الثقل او نقول الثقل ثم التعذر ثم اشتغل المحل غلامي اول قسم اقسام العرب تقديري اولا ماذا امسح المضاف الى إلي صحيح المضاف إلي الى ياء المتكلم ها ماذا نقول عنه كما مضى معنا في المقدمه ها ها تقدر فيه جميع جميع الحركات كما قال المصنف جميع الحركات أو من الأحرى نقول يقدر فيه جميع الإعراب يقدر فيه جميع الإعراب المضافة التي تتأكد من الأسماء لا تجد عند الأفعال المضافة لها الاسماء الأسماء تقول مثال جاء ورأيت ومررته جاء انظر غلام رأيت غلاما مررت بغلام لاحظ كيف يتغير الامر جاء أضيف اليه غلامي رأيت غلامي مررت بغلام لاحظ هنا كسره كسره كسره غلام ظهر النصب الرفع غلاما وغلام جاء غلام كيف نعرفها احسنت نعم فاعل مرفوع ورفعه ضم ظهر الظهر على آخره رأيت غلاما صاحب النظارات إيه؟ احسنت مفعول به والفاعل اين هو انت يا رجل نعم انت رايت انت اما انا رايت غلاما غلاما مفعول به منصوب ونصبه الفتحه الظاهره على اخره اليس كذلك يا حسين ان شاء الله أنا مررت بغلام الباء حسين نعم باء وغلام وجره أحسنها كسر ضراعنا نعود إلى هنا غلامي انظر غلامي أحمد غلامي كيف نعيبه ها دعنا منهم يا رجل أنا ليس لي غلمان ليس الإغنان ولم يأتوا هكذا <تصفيق> نعم عبد الرحمن عبد الله من بك يا عبد الله ها أراك نسيت ما تعلمته حسنت فاعل مرفوع ورفعه ارجع قليلا على الياء ام على الميم على الميم نعم إيه؟ منع من ظهورها اين ذهبت احسنت نعم منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركه المناسبه وقد جاء محمد ابشروا فلن تعثروا بعد بعد الان رايت غلامي يا محمد نعم ام ليس لك غلمان ها غلامي ماسكو نعم فتح منع ما أقول لكم ولا محمد له غلامي مفعول به منصوب ونصبه الفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغالوا المحلي بحركة لي اليا بغلامي وليد الباء حرف جر غلامي وجره الظاهره على آخره ظاهرة على اخره ها ليست ظاهرة على اخره فرضا مقدره يا رجل تقي الله هي هنا وتقول مقدره منعم ذوري نعم هذه كسرة كسره الياء وليست كسره الاعراب فنقول منعم ذوري اشتغال المحل بالحركه المناسبه للياء نحلل هذه العباره حتى لا نقع في الحفظ دون الفهم حين نقول منع من ظهورها اشتغال المحل ماذا نقصد بالمحل فتح. هنا نقصد الميم في غيرها ماذا نقصد آخر آخر كلمه يعني ما كان الإعراب وما حل الإعراب هو الحرف الأخير الذي تظهر عليه علامة الإعراب. فنقصد اشتغال المحل أي أن ما كان الإعراب أو الحرف الأخير الذي يظهر عليه الإعراب اشتغل بما اشتغل اشتغل بكسرة تناسب الياء الياء يناسبها كسر ما قبلها وهذه كسرة واجبة يعني الياء يجب أن تكسر ما قبلها هذا كسر الميم هنا واجب واضح ياثم لا، يواجب واجوبا صناعيا، ليس واجوبا شرعيا، مفهوم؟ نواصي؟ قال ماذا قال؟ قال وتقدر جميع الحركات في نحو غلامي، إذن هذا المضاف إليه المتكلم. نواصي في المضافة، ناق في المضاف إليه المتكلم عندنا أمثلة في ها؟ أيضا أقول أمثلة. أمثل من القرآن هذا إن هذا أخي أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة والعيد الأضحى على الأبواب فتذبح النعاج و ها ان ابو عبدالله كما قلت حرف مشبه بالفعل من اخوات من اخوات هي اين من اخوات نفسي هي اين واضح هذا اسمه ان شاء نقولها حرف تنبيه وذا اسم اشاره مبني على السكون في محل نصب اسم ان انظر اخي انت تحل لنا هذا المشكل اخي ها اين خطا هم خبر طجد لا, لا لا قال خبر ننظر قال خبر الخبر الذي أفاده قائل هذا ان له اخا ان هذا اخي هذا هو مقصد الايه ان هذا اخي انظر انت لو دي قلت ان هذا اخي عرفتك باخي انت افدتك باخوه هذا الرجل لكن لو قلت لك ان هذا اخي له سياره واذا اين الخبر له تسع وتسعون نعجه هذا هو الخبر هذا ماذا نقول عنه كما قال بدل هذا بدل وكانه قال ان اخي له تسع وتسعون نعجه إن أخي له تسعة وتسعةون نعجة. دخل اسم الإشارة هنا. فصار هو الاسم وهذا بدل منه. دائما ننظر الفائدة. الفائدة التي جاءت التي سق سيقت من أجل الكلام أو سيقت أو سيق له الكلام. لا لا. لو كان هذا استقلاراً بحدوث. أخي له تسعة وتسعةون نعجة. وإن هذا تم الكلام. لا. لكنه هنا ما يتم. إن هذا أخي له تسعة وتسعةون نعجة. هتكون هذا بدل من هذا وغالبا ما يأتي بدل بعده اسمع ليش؟ واضح ويمكن الاستغناء عنه. إن أخي له 99 وتسعة وثلاثين. إن هذا له تسعمائة وتسعة وثلاثين. نعجة. لكن انظر الحديقة أن الحديقة أشجارها جميلة. آه. حتى تقول تريد أن تقول إنه بدأ مبتدا ثانيا. حديقة أشجارها جميلة. هل يمكن الآن استغناء عن أجزارها ها عن هذه يصل الضامر ليس له مرجع واضح الآن أو ولا تقول حديقه جميل أن هذا الوصف يشترك في هذا وهذا لكن لو كان هذا الوصف لا يشترك في هذا إلا هذا لما صح الكلام هذا نقول إن هذا اسم هذا بدلا عنه وله جار ومجرور متعلقان بخبر محذوف وجوب تقدير كائن ان هذا اخي كائن له تسع وتسعون نعجه تسع وتسعون نعجه هنا امر اخر هنا امر اخر الخبر لإن هو كل هذه الجمله له 99 نعجه هذا خبر ل 99 و 99 مبتدا والجمله خبر لان واضح عن كنت انظر هنا فقط له 99 نعجه كلها خبر لان واضح له 99 خبر This is a من of وهو from a first-generation, and it is 90, and it is a number of names. All these names are a number of names. And Allah is the highest and highest. Let's add another example. We forgot فند بناء عليه بوها بدل المنصوب ونصبه الفتحه المقدره على الخاء الاستغراق حسن اي على الخاء ام على ماذا على الخاء لاستغراق محل بالحركه المناسبه لياء وهو مضاف وياء مضاف اليه واضح هو منصوب اخي منصوب قلنا الاسماء الخمسه تعرب العرب الاسماء الخمسه اذا لم تكن مضافه إليه المتكلم فإذا وظيفت إليه المتكلم ماذا هو عرابا تقديريا مثلا آخر وكانت امرأتي آخر وكانت عاقرا اعرب يا ألم تقل كان فعل ماضي ناقص ترفع كان المبتدا اسم لها والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر ها اسمه كان مرفوع ها ورفعه ورفعه وهو مضاف اين اخره كلمه احسنت عاقرا وليد خبر منصوب ونصبه فتح الظاهر على الاخر نكتب بالامثله من اين توقف هنا من يعطينا مثال اخر انظر اعطيت اعطيت اعطيت نعجاتي الحشيشه حشيش العشبه شي حشيش كيف ها هين المصطلحات تغيرت الامور اعطيت ابراهيم اسرع يا ابراهيم في الوقت يلاحقنا اسرع مبني في محل. آه. قال مبني على الفتح. قلت مبني على الفتح. لم أسمع. لا. أعطيته. أعطى. أعطي. فعل ماض مبني على سكون اتصالي بتاء رفع المتحرك والتاء وضميم متصل مبني على الضم في محل رفع. فعل نعجاتي. غلينا. نعجاتي. مفعول به. منصوب رؤل اول أول منصوب ونصبه الكسرة الفتحة كسرة أم فتحة فهمناها فهمنا فهمنا هذه ها؟ ها ها ها كسرة نيابة عن الفتحة لأنه أليس جمعا بألف وتاء فتحي تفتح هذا المثال نعجاتي كيف نعربها دعنا من الألف نحن لم نخلص من, من التاء. ما زلنا أعد منصوب بكسر نيابة عن الفتحة وأيها المقدرة الفتحة مقدرة لم نعي ما تقول مرحبا انا ربتي ربتي ربتي ربتي ربتي ربتي نصوب الكسره كسره هذا جدول نسال ايه صحيح وغير صحيح ابو عبد البر وليد نصوب الكسره عندنا كده نعجاتي اوله وجمع مؤنث سالم او جمع مزيد بالالف بتاء وهذا الجمع ينصب بالكسره نيابه عن الفتحه فانا اقول مفعول به اول منصوب ونصبه الكسره نيابه عن الفتحه لانه جمع مؤنث سالم وهذه الكسره واضح التي نيابت عن الفتحه ليست هذه هي مقدره من علم اشتغال المحل اللي هو تاء بالحركه المناسبه ليها واضح نعجاتي مفعول به منصوب ونصبه الكسره نيابه عن الفتحه لأن وهذه الكسرة التي نتحدث عنها التي نمت عن فتحة ليست هذه مقدره منع من اشتغال المحل بالحركه المناسبه لليا وهو مضاف لي مضاف اليه والحشيشة في ثاني والله أعلى وأعلم نكتب في هذا القدر الاسبوع القادم لا يوجد حصة لأنه عرف الاسبوع اللي بعده